وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَّ مِم مَْدُ دَات فمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَ أَخْخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَي لِمَ نِاتَّقَا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 ذُلُّ الْخِطَابِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ بِالْإِفْسَادِ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ fa hasbuhu jahannam wa la bi'sa almahab wa minan nasim an yashrina anfusahum bi ghara'idatin illa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 فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنَّ وَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرِ وَإِلَى اللَّهِ تُرُجَعُ الْأُمُورِ